فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا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 منه نفسه فكلوه فكلوه هنيئ أم مريئا ولا تؤتى السفاه أموالكم التي جعل الله لكم قيامه ورزقهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا, فادفعوا إليهم أموالهم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 وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فَلْيَتقِ اللهَ وَلْيَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما تركت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 بواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبنائكم أدرؤن أيهم أقرض لكم نفعات فريضة من الله إن الله كان عليما حكما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركت الا لم يكن لكم ولد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 من بعد وصيتي يصاب بها أو دين غير مبار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودَه يدخله ناراً يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين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 لا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت مستبدا زوجا مكان زوج وأتيتم إحداهن نقي طارا فلا تأخذوا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميساقا وليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلاً حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم, وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرحيم وضاع وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن.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 إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فَمَن نَامَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوه النبئ إِذن أهله النواهته النجوره النبِل معروف محسنات غير مسافحاته ولا متخذات أقدان فَإِنْ أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا فَنَوَمَ فَأَضَلَّ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله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 والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبطلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون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 يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عم وضعيه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وسمع غير مسمعي وراعنا لي بألسنةهم وطعنا في الدين.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 الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.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 وكفى به اسم مبين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاعوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء من الذين آمنوا سبيل أولئك الذين لعنهم الله وَمِن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا لهم فيها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 إن الله نعمة يعذبكم به إن الله كان سميع بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن ما زعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا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 ثم جاءوا كي يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوحيد أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغ وما أرسلنا من الرسل إلا ليطيع بإذن الله ولو أن ولم انفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفي ما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من. قَوْمًا تُواسِلُه وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ, ما فعلوه إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ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 لا يقولن لك ألم تكن بينكم وبينه ما ودتي يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كسوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس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 وهون حديثا